الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا واشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له إلها أحدا أحد فردا أحد صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا واشهد أن محمدا عليه ورسول ما أعظمه عبدا وسيدا